فقاف علي أطائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرفكم إن كنتم صالمين فانطرقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا نظالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم الا قلت لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا اننا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا قَالَ رَبَّنَا أَنْبِدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّ مَا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم لما تخيرون أم لكمون ايمان علينا بالغه لا يوم القيامه ان لكم لما تحكمون فالهمو ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم صادقين يوم يخشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة نبصارهم ترهقهم دلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون سَتَذَاقُونَ وَمَن يُكَذِّبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمَّا لَهُمْ فَإِنَّ مَكِيدَتِهِمْ إِنَّمَا كَيْدُهُمْ ۗ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصدر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكهوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراب فهو مذموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كثعوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الْحَاقَّةُ قَتَمَ الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ عَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوهُ بِالطَّاغِيَةِ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 فهي ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والموت فكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لم لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم, لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وَيَوْمَ إِذ وَقتواقِعَةُ وَن شَفقتِ السم أفَهِييَ يَومَ إذ وَتُ وَالمَلكك فَنْي يَوْومَ إِذ وَهَةُ وَالمَلككُ عَأَدائهَا وَيَحْنعَارُ يومئذ تعربون لا تخفي منكم خافية